وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنَهارِكُمْ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى يَمُرِجُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَحْمِلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُصِرُّ عَلَيْكُمْ حَفْظًا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 أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض أنظر ان نُصَرِّفَ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَجَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي آيَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ ۚ وَإِنَّمَا يُنْسِيٰنَكَ الشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ